الباب السابع والثلاثون وثلاثمئة باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام؟ ان يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار متفق عليه